খুন কলি তু বিশলো অলু মাহ যু বে অিমিম উল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 حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا على الذين إذا ماتوا توكل لتحملهم قلت لا اجد من احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذي فأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون